وتشير. او ان هذا الكلام مجاز و أ ن هذه الشفوه هي ب ل س ا ن ح ا ي ل ة ب ل س ا ن مقاعد هذا م ض ع خ ل ا في هذا ع ل م ا ء ذهب ا ل ط ان ئ ف ة إلى أ هذا الكلام ليس على حقيقه و إ ن م ا هو مجاز و أ ن يعني ا ل و ص ف الوصف ا ئ م ا ا ش ت د حربها هذا الوصف ك أ ن ه يعني شكوى ويكون أ ن ع ن ي ي هذا الكلام دل عليه لسان حالها لا لسان مقالها وهذا بدا معروف عند العرب أ ن ه م يضيفون الكلام إ ل ى ما لا يتكلم ل أ ن ه لو تكلم لقال ذلك ا ل ن ب ي لا ر ويمثلوني هذا بقولي عن ت غ ر ه في معلقته متحدثا عن ف ر س ه ما زلت ارميهم بثغره نحره ولبانه حتى تسرغل بالدم ف ا ز و ر عن وقع القنابل بلبانه وشكا الي بعبره وتحمحمه بمنزله شكواه ومن ذلك أ ي ض ا قول القائل شكا الي جملي طول السرى صبرا جميلا ف ك ل ا مبتلى ج م ل ويمثلون له ايضا بطوي القائل ا م ت ل أ الحوض وقال قطني ما لهم ا ويدل حاله يدل على مقاله لو قال ويدل على ايضا ل ه ذ ا قول اخر إ ذ ا كلمتني في ا ل ع ي و ن الفواتر رددت عليها من د م و ع استدلوا ل لي ع و ن ل ايضا تنطف واستدلوا أ في هذا بقول اخر رب قوم غ ب ر و ا في ع ي ش ي ن في نعيم و سرور و غدق سكت, سكت الدهر زمانا عنهم ثم أ ب ك ا ه م دما حين نطق وايضا استدلوا له بمثل قول اخر بمثل قول أ ب ي ا ل ع ت ا ه ي ة وعطتك احداث صمت ونعتك ازمنه الخبت وتكلمت عن اوجه تملى وعن صور سمت واستدل ايضا من مثل هذا لهذا بما يروى ان علي بن زيد العبادي وهذا عن كان وكان من ندماء النعمان بن مذنب وابن مشهور كان مع أ و ل ا ل ن ع م ا ل ا ل م ذ ن فنزلوا إ ل ى جذب ش ج ر ة فقال عدي بن زيد ا ل نعمان ي ه ا الملك أ ت د ر ي ما تقول هذه ا ل ش ج ر ة قال وما تقول قال تقول رب ركن قد اناخ حولنا يشربون ا ل خ ب ر بالماء الزلال عموا الدهر بعيش ا ل حسن قطعوا دهرهم غير رجال عصف الدهر بهم فانقرضوا وكذاك الدهر حالا بعد حاله الأنس لكل ذ ا واستطلوا أيضا ربي القولي غيرت ذي الرمه وقفت على ربعي م ن يتناقتي شاعر من مشرع من فحذر ا من خذع ا ل ر ذ ا ر عنه تشهد عليهم ألسنتهم سليمان. سليمان على فتبسم ضاحكا من قولها وتكلم الهدوء فافهم الله كلامه سليمان قال إ ن ي وجدت امراه تملكهم واتيت ب كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزينهم ا الشيطان و ع م ا ل ا قصدهم عن السبيل فهم لا ي ه ت د و ن الا يسجدوا ن لله الذي يخرج ا ل خ ب أ في السماوات و ا ل أ ر ض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا اله الا ل ا ء كلام هو ت ت ك ل م ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها وللارض أ ع ت ي ا د وعن وترى ا قالتا اتينا طعيق قالتا اتينا طعيق الجبال انا سخرت الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق يا جبال اوبي معه ا ل ت أ و ي ب هنا التسبيح الى امثال بهذه ا ل آ ي ا ت الكثيره فقال و ا يعني لا ي ق و ل أ ن تتكلم النار كما تكلمت هذه المخلوقات وهذا القول ارجح لماذا ل أ ن حمل الكلام على حقيقته أ و ل ى كما قلت لكم في مجلس م د ر س و ل ى من حمله على مجازه و إ ن كان هذا الحمل سائغا جاهزا في ل غ ة العرب ولذلك قال ابن عبد البار الهواء الذي يخرج من الجوف و ي د و ر إ ل ي ه ف أ ن ه شبه حر ا ل جهنم خارج منها الأرض خارج م ن البالغه الى الارض شبهه بذلك النفس الخارج من جوف ا ل حي قال ف أ د ل ل ه ا بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف ف أ د ل ل ه ا الله سبحانه وتعالى ان تتنفس هذه سيله الاستمرار قد يقول قائل أ ش د ما نجد من الحرب هذا معقول أ ن يكون ذلك النفس الذي تتنفسه جهنم يسمى اذا ه إ تنفست فهو أ ش د ما نجد من الحرب هذا معقول لان جهنم دار نار و دار حرب فكيف يكون أ ش د ما نجد من الزمهريين من نفسها ا ي ض وهل في بلد؟ على النار برد الجواب ع ل ى هذا أ ن النار س أ ل الله العافيه نار عذاب والعذاب هو ابتلاء ا ل أ ب ي... د ا ن بما لا ي ل ا ئ ب ه هذا هو العذاب وال... وال... وال... والحر عند ا ل إ ف ر ا ط و م ز ق الجلود والبرد عند ا ل إ ف ر ا ط و م ز ق الجلود وبالطريق الذي كندا مرة في كندا في شهدته كنت يقولون اهل تلك البلاد إ ن ه وقت حر ا قال د أخبرني بعضهم ر ع ت ف ا ق لا يعني ل د خ ل ستجد الجو عنده حر ا قلت كم قال س ا ف ا ل أن يصير من الخمسين فقال لي لما ذهبت اسير في ب ع ض ازقتها فوجدت ش ق و ق فيك ف ا ق فاستغربت في ك ن ا ا ل ش ق ا ب والحفار في ك ن ا أ ي ض ا انا اختصت بها فقد ا ل لي ا ح د م ش د ة البرد هي التي تفعل هذا تنظروا أ ن ا ش د ة البرد كيف تفعل في الصمت ا ل ا س م ن ت وكيف تفعل ا ل ج و ر سبحانه الله تعالى طيب قد يقول قائل إ ن الله تعالى إ ِ ن َّ جهنم ََْ كانت ََْ مرصده َ للطاغين ََِّ ماء َ لابثين َِ ب ِ ي ه َ ا أ َ ح ْ ق َ ا ب ا لا َ يذوقون ََُ فيها َِ بردا َ ولا شرا َ فنفى وجود البرد عن اهل العمل فالجواب ان البرد المنفي عن اهل جهنم هو البرد الذي له فيه راحه َ وليس مطلق البرد على ان بعض اهل التفسير قاموا بتفسيرها هي اي البرد منار والنوم لكن عال قولي لك والبرد ف إ ن البرد ا ل م ع ر و ض عندنا فالبرد المنفي هو ا ل برد ا ل ر ا ح ة لا برد الزمهلي و إ ذ ل ك قال الله تعالى الا حمينا وغساقا والغساق هو بالغساق كما فسره العباسين هو الزمهلي なお、でも、このように見えるのは、このように見えるのは、このように見えるのは、このように見えるのは、 بشكل طبع من خارجي كيف يجتمع حارون وغيرهم أ ش ا ر بعضهم عن هذا لان في النار أسلال الله العالمين زوايا زوايا فيها نار وزوايا فيها زهاريه وليست في النار كلها محلا و ح د مردان واحدا وقال بعضهم وهو اظهر من هذا الجواب قالوا أن يشرع أ ن تؤخر الظهر ت أ خ ي ر ا زائدا عن مطلق فيل والذي لك م ر و ذ ل ك قال الـ الـ الشيخ خليل رحمه الله و ل ج م ا ع ة تقديم غير الظهر و ت أ خ ي ر ه ا ل ر و ع ا ل ق ا م ة ويزاد ب ش د ة الحل ر ب ق هو المراد د به ا ل ا ب ر ا د لكنه اختلف الى متى تؤخر هذه ا ل ج م ا ع ة التي تريد أ ن تبرد ب ا ل ص ل ا ة الى متى تؤخرها م حل خلافي ا ل أ ا ل أ أ و ل ن ه ا ت خ ر والاقوال و ذلك مختصر ق انها ل عليه تؤخرها إلى الى ل والجدران ن في ن فيه في وسط الوقت وهذا هذا خاص ب ا ل ج م ا ع ة ولا يزرع ا ل إ ب ر ا ر للفرد لماذا ل أ ن ا ل ع ل ة كما تقدمنا في حديث خباب ا ل أ ر ض شكونا ا ب ن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه في الرمضاء هذا متصورون في ا ل ج م ا ع ة ا ي ن يخرجون من بيوتهم ي ب ص د و ن المساجد فيشتد الحرب عليهم ف ي ق ر ي ه م وقد يدريهم في المساجد التي لم تكن في ه ا الصعود なんでしょうか I'm sorry. وابي ع مالك عن ابن شهاب قالت لماذا تحب الدراهم وهي تدليك من الدنيا فقال انها وان ادنتني من الدنيا فانها صانتني عنها ومات رحم الله س ن ت إ احدى وثلاثين يومها وباقي اصحاب ل رجال اصنام تقدم التعريف به يعني الثوم <تصفيق> المعقول في ل غ ة العرب أ ن ا ل ش ج ر ة هو ما له ساق ما له ساق تسميه العرب شجره وما لا ساق له لا يسمونه شجره بل يسمونه نجما و ب ي ذ ا ت ب س ر ر ة ا ل ل ه تعالى والنجم والشجره اسجداد النجم ما لا ساق له من النبات والشجره ما له ساق من النبات فعلى هذا يشكل إ ط ل ا ق الشجر على الثوم ل أ ن الثوم مما نسى قلب وقال よく見る。 الخضر هذه الروائح الكريهه في الحكم مثل المحتوم و ذ ل ك قال ا ن ل ق ا س م إ ذ ا كان الكراث والبصر يؤذي الناس فحكمه حكم الثوم ولا يقرب المسجد أ ص ل ا ماذا يعني بقوله لا يقرب المسجد يعني لا ي ق ف ر المسجد ولا يصلي في رحاله ا ل آ ن ا ل ص ح ن فتحن عن الكلام ولو لم يكن في الصحن أ ح د ل أ ن ه من المسجد ولماذا ا يصنع أ ل المسجد لأن المسجدين المسجد ل م أبام من رحام م س ج د ا و قال بن قاس م هذا الكلام لما ر و مسلم في خطبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من جمله ما قال بها ثم إ ن ك م أ ي ه ا الناس تاكلون شجرتين لا أ ر ا ه م ا إ ل ا خ ب ي ث ت ي ن هذا البصر و ا ل ث و ن وقد, وقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا وجد ريحهما من الرجل امر به ف أ خ ر ج الى البقيع من زار ا ل م د ي ن ة سيتصور قليلا يعني سيتصور جغرافيه هذا الذي اتحدث عنه ومن لم يزر ن س أ ل الله أ ن يكتب له ز ي ا ر ت ع ا على قريب البقيع ا ل آ ن يعني الخارج ببساطه أ ق ر ب باب من أ ب و ا ب المسجد النبوي إ ل ى المسجد القديم الذي كان على عهد رسول الله وهو ن س ج د السلام الخارج من ذلك ل ا باب السلام خ ا باب ا ر ج من ل هو ا ليذهب ل ي الى البقيع يعني ليبلغ صور البقيع يحتاج ي ع ن يمثلكم ك أ ن ه م هنا الى أ ن يقطع الطريق الامام الشارع الذي امام سجد سمو ولذلك م س أبعاد قال من أخرجه ابن ل ا ل ب ق ي يكتبه يخرجه ة لن بأن يخرج من ا ل م س ج د و لا إلى ق ر ي ب المسجد بل ك اصلا ن المسجد ولذلك يخرجه البيض البقية وإذلك قال عمر ثمينكم أ ه الحق ا ن تأكلون شجرتين لا لا خبيثتين ا لا أراؤما إلا س البصل مذكوم هذا ف د راه أ ي ت ل ل ل ل ر س و ا صَلَّى العلماء ل ه ي ه س ل إ ذ وَجَدَا الرَّجُلِ لِيْحَاهُمَا أَمَا مَكُفْرِجَئَيَا فَمَنْ بالبصل والكراث والثوم الحق ب ا ل ك ما له ر ا ئ ح ة تؤذي المسلمين في المسجد كصاحب البخار في الذنب تقول البخار هو شدتك لا تنوي الذنب تسال الله ن الناس تكون عماره ن في الذنب فيكون ابخر هذا يروى ذكر في ت ر ج م ة عظيمه عن خليفه الامه المشهور انه كان أ ب خ ر ا الذنب ولذلك كانوا يلقونه بالاسد ا ذ ل ك ن ي ج ان ي ك ا ك ا ل من يكون هناك افضل من ي ك ا ك ا ف من و ن ا ك ف ض ل م يكون هناك افضل ه ا ك ف من يكون ه ن ا ف ض ل و ن ه ا ل ي ك و هناك افضل يكون ف ل من يكون ه ن ا ل من ي ك و ه ا ك ل من يكون ك ل من هناك ف ل من ي هناك ا ر ض ل من ي ن ل من هناك ا ل و ن ه م ي ك ا ل من ي ن ه ا ك ا ف من ي ك ك ا ل من ه ا من ا ك ض ل و ن ا ك ي ك و ا ك ا ل من ي و ن ا ك ل ل من ي ك و ا ب ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、و だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た ن ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ا ل ただ、ただ、ただ、ن だ、た م ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た ن ただ、ただ、 ولو افتي ب إ خ ر ا ج ه من المسجد لكان ب ه د ف ت ولغه ى لانه ل ل يؤذي ا ل س ن المسلمين ل بجانب أحد واحد يعني ع لا أ د ما ما ما باتي أقول أدعو عليه، أصله لشيء أدري ص ا ي خطير هذا ومن الادله ايضا ما ر ل ا ه مسلم ع ل ابي ايوب الانصاري ر ض ق ا ل ك ل ف إ ن ه انه لا قال كان النبي صاحبه ا ومن ذلك ا ل ه ي أ ي ض ا م ر ق ا م س ل م ع ن أ ب ي ي اناجي ل أ من ناجي, ناجي. ل ك 私はあなたの言葉を言うことを言うことを言うことを言なこでをと言と言と言と言と言と言と言と言 ومن اذلت عيدا على ذلكما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نعد ان فتحنا خيبر فوقعنا في تلك البقله يعني الثوم لما فتحوا الخيبر كان اليهود قد ادم الحقول من الثوم وزوار فقال لم نعد ان فتحنا خيبر فوقعنا في تلك البقله يعني الثوم فاكلنا منها اكلا شديدا و ا ل ا س ش ي ا قال ثم اتينا ل م س ج د فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم、ليه. فقال ي ه ف من أ ك ل من هذه ا ل ش ج ر ة ا ل خ ب ي ث ة فلا ي ق ا ر ب مسجدنا فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ي ه انه ا ل ا س إ ن ليس لي تحريم ما أ ح د الله ولكنني ولكنها ش ج ر ة أ ك ر ه ريحها في أرمية هذا المعنى 私たちはこのような気がするのは私たちのお話を聞いています。<タッ> فانه وان كانوا بحث في الاصل فانه يصير حراما عليه بعد الان فلو كان صلاه الجماعه في المسجد واجبه لاحرم النبي صلى الله عليه وسلم اهل الثوم بعد عند ادم الصلوات وحيث لم يفعل ان ذلك على صلاه الجماعه في المسجد ليس واجبه وهذا هو قول المالكيه والاعلام وكثير من, من الشافعيه والمساله سياتيها البصل الى الاسلام إن شاء الله وفي ل المرام الدليل لها الحديث ك ن بيان من هذا و هذا الحديث م س أ ل ة اخرى من الفقه وهي أ ن البصر والقراء والثوم كانت مشدده ف ع ا د الرسول صلى الله عليه وسلم و ن ب يلقن أ ن ه أ خ ذ منها الزكاه فدل ذلك على ه ذ و ل د ت ا ل م د ي ن ة وصح عن علي وعمر وعائشه رضي الله ع ن ه أ ن ه م قالوا ليس بالخضروات ز ك ا ة لأنه سقط لما سقط ك ا ن ص غ ي ر ا فكسر فأتي بعض ه إلى م ت ه حفصة ر ي ان ل ل ه ع ه لها ابن المؤمنين فقيل سبب تلقيبه س ف ا ل ل ت و المجبره إن شاء ا ل ل وذكر بعض أ ن سبب تلقي به أن اباه ل مات وهو صغير فاتي به إ ل ى حفصه فلقبته في ا ل م ج ب ر وقالت لعل الله يجبره وعبد الرحمن بن المجبر هذا ن ش أ في حجر سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله ماذا ي ق و ل له ما القرابه بين ابن المجبر ي وسالم بن عبد الله الان ابن ع م ل ابن ا عمه ابيه لان سالم بن عمه ابيه ل ا سالم بن ع ب د ابيه فعبد الله أ خ و عمر ا خ و عبد الرحمن الجد وسالم ابن عم عبد الرحمن اللي هو المجبر فعبد الرحمن بن المجبر هو ابن عم أبيه, ابيه سالم بن عبد الله وقد ن ش أ ت ل ح ج ر ه قوله انه كان يرى سالم بن عبد الله اذا ر أ ى احدهم غطى فاه جبد فهو, جبل فهو عن فيه ج ب ل ا شديدا س ي ن ي عبد الله وهو احد القهاء ا ل س ب ع ة في قوم هذا ه الفعل ميمون ذ ا ر أ ى من يغطي فاه من يغطي فاه و ي فيجبده في ج ب ل ا شديدا يدل على ان هذا الفعل كان كراهه شهوره عند, عند المدنيين